حفظ الله تبارك وتعالى في كتابه مختصر العقيدة باب او فصل او مطلب الاستسقاء بالنجوم الاستسقاء هو طلب السقية الاستسقاء طلب السقيا. يقول واستسقاء بالنجوم قسمان ان يعتقد ان هذه النجوم مؤثرة فاعلة يعني يطلب منها او يقول هذا النجم هو الذي اسقط هذا المطلب فهذا شرك اكبر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 هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك او لم ينص فاذا لم ينص الله على انها سبب ولم ينص انها سبب فهذا ولم يثبت هذا يعني واقعا هذه ليست بسبب فان هذا شرك اصغر هذا شرك اصغر ومن حديث خالد الجهني وفيه مطرنا بنوء كذا اذا قصد ان النوء هو الذي انزل المطر انه النجم موقع النجم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 جل وعلا أو ينص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بركه كما قال الله تبارك وتعالى عن الأنبياء بشكل عام قال عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل في نواصيها الخير فهي مباركة مثلا شجرة الزيتون مثلاً انها شجرة مباركة مثلا ماء زمزم أنه ماء مبارك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 يقول كنا يعني في العمل ما نداوم صح يقول اللي يسمونه عندهم شنو ايه بس إي يعني يساعدون بعض تنسيق إيه تنسيق ابليس هذا اللي يسموهنا طيب يعني بدال ما يداوم يوم يغيب يومين كما هو القانون مثلا ويداوم يوم يغيب يوم طيب يسوون تنسيق لأنهم كثيرون فيدام يوم ويغيب ست ايام يقول ربعي شون عني الدوام يسمونه تنسيق هذا فيقول كنت أعمل بهذا التنسيق فأشعر أن معاشي ما فيه بركة أول أسبوع خالص معاشي يقول سبحان الله ما أحس فيه بركة كل نهائي يقول لما علمت أنه لا يجوز هذا التنسيق بديت أدام صح ولا شيء فيه يوم بيوم كما هو الواقع زين لانه هو في مجال يعني مطافي كان يوم بيوم كذا زين قمت دام يوم بيوم منتظم طيب يقول اشعر ان المعاش صار في بركه يبقى الى نهايه الشهر وباقيلي شيء يقول في بر, حس بر... احس بال... احسه بالبركه فاحيان البركه شيء ينص الله عليه سبحانه وتعالى وينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء مبارك طيب كما قلنا ماء زمزم الخيل الزيتون زيت زيتون طيب هذا نص انه مبارك او اشخاص كالانبياء صلاة ربي وسلامه عليهم طيب فهذه نصوص انها شيء مباركه والاشياء تكون بالتجربه يعني شعر ان هذا الشيء جعل الله فيه البركه هذه السياره مثلا ما شاء الله اخذته المال حلال وكذا اجعل اسال الله جعل فيها بركه ما تخترب مثلا أه يعني أه كل شيء فيها منتظم كذا غير ذلك من الاشياء فالمهم هذا يعني يكون بالتجربة شيء جربه الناس أنه فعلا فيه شيء من البركه نعم قال حفظه الله وهو انواع بركه الزمان كشهر رمضان وبركه المكان كالمسجد الحرام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 والنصف الآخر وزعه بين الناس ما هذا دعنا بركة هذا الشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي كانت عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أخذت هذه الجبة وانقعتها في الماء ثم أعطتهم الماء يستشفون به لأنها لامست جسدها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أم أي من أظن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 ولكن هذه كما يقول شيخنان نفعلها مرة ليظهروا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا من عادتهم أما أخذ وضوءه فنعم هذا من عادتهم يحبون وضوءه صلى الله عليه وسلم كل شيء باقي منه أو مس جسده صلى الله عليه وسلم كان يتبركون به فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي مس جسده أو شيء أشياء أجزاء من جسده فهذا لا بأس به نعم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 طلبا للبركة وتقبيل قبورهم والتمسح بها وأخذ ترابها طلبا للبركة وعبادة الله عند قبورهم تبركا بها معتقدا فضل التعبد لله تعالى عندها وأن ذلك سبب لقبول هذه العبادة وسبب لاستجابة الدعاء هذا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم أن التعبد عند قبره أو كذا سبب الإجابة الدعاء فالبركة هنا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 طيب فبعض الصحابه كانوا ياتون ونعمان بن بن بشير فكان ياتون بهم الى النبي المواليد هؤلاء ياتون بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ويدفل في فمه ياخذ التمره ويديرها في فمهم بعد ان يعلكها في فمه صلى الله عليه وسلم طلبا للبركه صلى الله عليه وسلم لكن قال لم يثبت هذا في ابن لم يثبت انهم كانوا ياتون باولادنا الى ابي بكر او عمر او عثمان او علي او طلحه وزبير بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فدل على انهم يرون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذه البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فلذلك لم يكن يرسلون أولادهم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة والمسألة فيها ساعة إن شاء الله تعالى أنا بعض يرى يرأنه إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت صلاه أحد من العلماء أو العباد لا مانع أن يؤتى بالصبي إليه أو البنت الصغيرة يعني المولود يحنكه طلبا للبركة هذا العلم يجوز ذلك إنه ما في نص يمنع حقيقة ولا في نص يسمح واضحا فالمساله مسألة اجتهاد والأقرب الله انه يمنع من ذلك لكن لو فعله أحد لا ينكر عليه.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 وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفات وكذلك التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعملة وبعض الآبار وبعض العيون التي يظن بعض العامة أن لها فضلا وإما لظنهم أن أحد الأنبياء والأولياء وقف على ذلك الحجر أو لاعتقادهم أن نبيا نام تحت تلك الشجرة ولا شك أن هذا النوع من التبرك بأي نوع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 هنا قال وعرفت كلها موقف كذلك لما كان يتعبد في غار حراء ان الناس يتبركون في هذا الغار أو لما هاجر اختبأ في غار ثور فالناس يتعبدون في غار ثور أو بايع الناس عند شجرة عند الشجرة في الرضوان مثلا فالناس يذهبون يتبركون بهذه الشجرة أو غير ذلك من الأمور الصحيح أنه لا يتبرك بهذه الأمور لأنها ما قصده النبي او دعا إليها صلى الله عليه وسلم ان هكذا في حياته صلى الله عليه وسلم وان كان بعض الصحابه رضي الله عبد الله بن عمر كان يقصد يمشي اين مشى النبي صلى الله عليه وسلم وصلي أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قالوا انه كان يبول في مكان بالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شده اتباع فائده فعلها الانسان يعني حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يفتح زرة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 السادس هو ما ثبتت البركة فيه ولكن منعت الشريعة التبرك به منه كالسرقة طيب. الخامس التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة هي هو مكان فاضل كالكعبة مثلا مكان فاضل وليلة القدر ليلة مباركة كما قال الله تبارك تال عنها فكل الإنسان يخصها بعبادة لم تشرع يعني ليلة القدر شرع فيها مثلا من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا